من يديه له فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تنطن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرط محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فمنذ كانت الدنيا وهي دار الهموم والأحزان وهي دار الأنكاذ والابتلاءات يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه لقد خلقنا الانسان في كبد هكذا طبيعه هذه الدار فجائع الدهر انواع منوعه وللزمان مسرات واحزان لم يسلم إنس ولا جان في زمان ولا مكان من انواع الاحزان والابتلاءات والانكاب سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لاجل هذه الأنكاد والاحزان قال حذابه رضي الله عنه كما في الصحيح شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل برده له في ظل الكعبه فقلنا يا رسول الله الا تستنصر لنا أنا فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ان من كان قبلكم كانت تشق لهم الاخادين ويؤتى الرجل فيشق نصفين ويصفل ما بين لحمه وعظمه فلا يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون من اجل هذه الابتلاءات وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع يوم روح كسرت رباعيته ودخلت حلقه المغفر في وجدته الشريفه وشج في راسه وسقط في حفره صنعها له المشركون واوذي بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤذ احد وجرح فقال لاصبعه هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت من أجل هذه الاركان وقع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من القتل والاسر ما وقع وقعد منهم من قعد يوم احد لما اشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبحشوا فمر بهم مر فقال ما لكم قالوا مت رسول الله فما العيش بعده قال إن كان مات فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعة الدنيا ليس في أماتنا فقط بل في كل الامم من قبل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا مزينة من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا. من قبل أن تأتينا وحتى من بعد ما جتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه سنة الماضية. ان حسبتم انكم مجندوا ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى رسول الله هكذا تشتد الضور في هذه الدنيا هذا امر لازم طريقه لازمه طبيعه هذه الدار وهكذا نحن في ايامنا الان ساده في الضغوط من كل انواع الضغوط ضغوط في السياسه دوله لا تستقر بعد ضغوط في الاقتصاد ازمات طاحنه نراها في كل شيء ضيق في معايش الناس ضغوط في الاجتماع. كذلك اصبح الناس مختلطين ومتعاديين ومتحاربين ترتب على هذا ترتب على هذا حالة نراها في أنفسها وفي المجتمع كله حالة من الفتور والاحباط حالة من فقدان الثقه وفقدان الأمل حالة من التراجع حالة من سوء الظلم مع الأسف لله سبحانه وتعالى إن لم يقوم بلسان المقال فبلسان الحال حالة من الفتور والغفلة كل ما يستكي منها الآن في خاصة نفسه المستوى الجمعي يوشف هذه الحالة إن لم الله عز وجل برحمة منه وفضل يوشف أن تخطي على مشروعنا الشخصي الخاص في سيرنا إلى الله وعلى مشروعنا الجمعي العام في قيادة الدنيا إلى الطريق إلى الله عز وجل ثم فإنها أزمة يا لها من أزمة هي بحاجة بحاجة إلى أن نستحضر مظاهرها أن نتلمس ذلك في أنفسنا وفي واقعنا ثم هي بحاجة كذلك إلى أن نستخلص أسبابها من أين أوتينا وما الذي جاء بنا إلى هذا المربع الخير يأتي بالشر ثم ينصف بعد ذلك العلاج فما ينبغي أن نقف عليه وأن نقوم به أما هذه المظاهر والأعراض فغير خافية علينا إننا نستخلصها من أحوالنا انظر إلى نفسك فترى مظاهر الأسر فترى اعراضها اوضح ما تكون قبل ان تنظر الى غيرك على المستوى الفردي او الجماعي ضيق في الصدور ووحشه يجدها الإنسان بينه وبين غيره لا يقدر احد أن يرحب بزياره احد او التعامل مع احد من كثره هذه الضغوط التي اوثقت ضيقا في الصدور يمشي الناس في الطرقات ومن وبالنظاهرها كذلك وحشة بين العبد وبين ربه صارت الوحشة وقد انتقلت إما بيننا وبين الله محمد واتعالى لم تعد ترى من يجتهد في العبادة لم تعد ترى هذه المجاهدات التي تكون في العبادات وترى إلا كسلا وفطورا إذا دعي الناس إلى خير هذه الوحشه كذلك ترتب عليها عزوف عزوف عن مجالس العلم عزوف عن مجالس الذكر عزوف عن المقامات الايمانيه التي ينبغي ان يحرص عليها العبد ثم ترتب على هذا ضعف الاقبال على العلم اصبح الناس لا يحرصون على العلم ولا التعلم وترتب على هذا ولا بد عزوف عن الدعوه الى الله وتضييع للامانات وغياب لتحمل المسؤوليات في بيته مع أبنائه ورائه ونسائه أصبح كثير من الناس في رضوف تام من عن هذا أورث ذلك في الحاله العامه نوع من قسوة القلب وجهود العين والدين بحيث أصبح الإنسان يمشي ولا يدري كيف يمشي لا يعرف من أين وإلى أين مع أنه ينبغي أن يكون يعلم هذه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 النعمة. والنعمة إذا لم تشكر فإلاها تدور ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل إن الله من قولها إجمالا؟ بعجابا. راها من نفسي. وآراها من نفسي. كلنا يشتكين. على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجمعي. هل قلت ألا توقف عندها؟. ومن ثم لابد ان نستخلص الاسباب من اين أي اتينا ما الذي وصل بنا الى هذا المنحدر وهذا المنعطف الذي ما كان يليق والله مع هذه النعم التي يلعن الله بها علينا ما كان يليق ان نصل الى هذا لابد ان نحلل الاسباب والدوافع قد تكون هناك وله دوافع كثيره منها توافع شخصيا إن بعض الناس بطبيعته يميل إلى الغفلة ويميل إلى الكسل ويميل إلى الدعه، ويميل إلى شهوات النفوس وتحصيلها قعد به فضول الكلام يكثر الكلام ولا فعال وقعدت به فضول النظر الرديئة. كل هذه عيوب في الشخصية كل هذه أسباب شخصية وهناك أسباب علمية أيضا فإن بعض الناس استولى عليه الجهل بحيث صار لا يميز الطريق إلى الله سبحانه لا يبصر طريقه إلى الله لا يعرف طبيعة هذا الطريق ومن ثم فوجئ حيث جهد بعض الضغور لا يعرف طبيعة الصراع بين الحق والباطل وانه يتطلب جهدا ويتطلب مهمه ويتطلب مجوله لا مجرد ذكوره هذا الجهل بطبيعه الطريق وبطبيعه الدنيا وبطبيعه الانسان وبالاحوال التي تعتني الانسان هذا سبب من اسباب هذه الازمه قد تكون الاسباب تربويه ان كثيرا منا لم يتربى في الحقيقه بحيث يستوعب هذه المحن لم يتربى التربيه التي تجعله يصبر عند الشدائد لم يتربى التربيه التي تجعله يعرف كيف يفعل وكيف يتصرف يذب وكيف يثبت في مواطن الفتن لما باع قليلا نقصه او انقص منه قليلا او زد عليه ورده ان ترطيل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. قولا فقيل إلا ناشئة الليل هي أشد وطأ وأخبر قيل إن لك في النهار سبحا فويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل الانطاع بالله والفرار الله. هذه المعاني تسمع نجال الذين يصدرون في مواطن المحن واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل رب المشرق لا بد نعم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 وعذابا يعذاب يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا لابد ان نعرف كذلك ايام الله تعالى في خلقه وافعاله سبحانه وتعالى في الامم انرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبيله لابد أن نخاف من الله وأن نستشعر خوف كيفة تكون إن كفرتم يوماً يجعل منها نشيباً السماء من فضع به كانوا عمل هذه الترمية ربما لو يأخذ كثير من الناس حظه منها سبق الطريقة بضيذات إن من الأسباب لذلك أسباباً ترجع إلى الأسباب النفسية أحياناً مع طول الأمل وشدة الصراع وقصد المنافقين والكافرين والاعداء في الداخل kunnen الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات والله ما كذبنا كذب ولا كذبنا هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس اذا استشعر مراره الصراع وشده الطموح وهذا يتآمر علينا وهذا يكيد لنا وهذا يطمش بنا سقط حصل منه هذا الوهن الذي اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قلة نعم يومئذ رسول الله قال من أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السير كثرة لا قيمة لها كثرة لا أفع فيها وبعض الرجال أخلة لا جلالها ولا ظلة إلا أن تعد من النخل قال وليس عن الله من قلوب عدوكم البهامة منكم أعداؤنا لا ولا وليوزفت في قلوبكم الوهن قالوا ومن الوهن الدنيا. وكراهية المولد. هذه اسباب نفسية. شخص مجمور على محبة الدنيا. لا يحققه الا الترهب والديمار. بمجرد ان يصطني ببعض الابتلاءات. يقول اين انت يا ابن العلاة? اين الزمان الجميل? سبحان الله. وكان الزمان الماضي صار زمانا جميلا. هذه عطون فيها. ليس فيها عطون في الحقيقة. هذه عطون لتصل حب الدنيا. بل لا تجوب العقلاء ولا النبلاء حب الدنيا وكراهية الموت تعيد التب فألطان. هناك دعاء غير دعائنا. <تصفيق> هناك حالة غير حالتنا عند الدعاء. لذا ما نقصد هذه الحالة. حالة الاضطرار. حالة الإحباب. مشاهر مصرفاً عن هذه الحياة الدنيا. لا مدى من التأمر. في حقيقة الموت وأنه قريب قريب لا بد لأن تجعل الهم هماً واحدا كما أخرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتشعر بك الأمور. من كانت الدنيا همة. من كانت الآخرة همة. جمع الله له شملة. وجعل رناه في قلبه. وأتته الدنيا. هذه التي لم يردها. وأتته فلوان كانت الدنيا همّا فرق الله عليه شمّا وجعل فقراً بين عينيه ولم يتيه إلى الدنيا هذه التي أقومها وأخرى عمره من أجلها ولد هذه الدنيا إلا ما كتبا إلا الرؤون وأين التوثير الذي أنك لا الا الإنسان إلا إلى أقاربه وشرابه إلى دراهمه ومراهمه إلى كل بضاعة الدنيا، إنما يستثقل بضاعة أخرى إذا حصل توازن بين الطبيعة البهيميه التي تجذب الإنسان إلى التحت وبين الطبيعة الملكية التي تجذب الإنسان إلى فوق. هذا بدل من العلاج هذا من أعظم أسباب العلاج لكنه يحتاج إلى مشاهدات. الى صبر على الطاعات تحتاج الى مشاريع كثيره لا بد من مشاريع الطاعات مشاريع الاستقامه مشاريع العلامه هذه المعاني نحن نحتاج اليها كثيرا لا كذلك ونحن نسعى في علاج هذه الازمه أزمة الفتور والغفله وضعف الثقه والانصراف والسلبيه والحاجه كذلك الى ان نتعاون على ما يصلح ديننا ودنيانا جديد في تعطيل الأمور. نقف صفا واحدا امام اعدائنا. ان عدونا مشرف. الشيطان. ومن يلي الشيطان من ازلابه واعواله من الكافرين والملافقين. هلأ جميعا عدو والبالي waar we ons op afwachten. We hebben een grote We hebben een grote kans om te winnen. We hebben een grote kans om te winnen. We hebben een grote kans om te winnen. We الاجتهاب والبذل مع أنه سوف ينام قرونا في قبرك لا تستعجل سوف تنام كثيرا قرونا وقرونا في قبرك الآن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل هذه بعض الأسباب التي ينبغي هذه بعض أنواع العلاجات التي ينبغي أن نأخذ بها أنفسنا عز الله سبحانه وتعالى أن يغير ما بنا اذا غيرنا إلى الاحسن والى الافضل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على وجل الحمد لله الذي اعظم علينا ومنا بالاسلام والسنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عظيم قبر بربوبيته معتقد بوحدانيته وقل لا حكميه الا له والا تشريع الا مين. و اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين اما بعد ففي الصحيح ان حنظله رضي الله عنه لقي ابا بكر رضي الله عنه في بعض الطريق فقال يا ابا بكر ناصت حمداه فانزعج ابو بكر فحنظره Naar het begin van het het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van het van het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van het تحدثنا عن النار والجنة كأنها رأي عيد. فإذا انصرفنا عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات المسيرة الكثيرة. قالوا يا حنظرة لو أنكم تكونون على الحال التي تكونون عليها عمي لصافحتكم والملايكات في الطرقات. ولكن يا حنظرة ساعة وساعة. اشتهد أن حنظرة اشتكى هذا الفتور. اشتكى حنظرت وهكذا ان <تصفيق> نوعانا <تصفيق> من الفطور هو الذي محذر منه الفطور العارض رحمه الله واسعة. ورحمته واسعه كل شيء ان ربك واسع المغفره ويشك العبد مراجعه دينه ويشك العبر tudo uh -huh. يعطى من هذا الفتو يحذر منه ألفهم كذلك يمنع معية الله الخاصة وتأييده للعب وعبته بحسن Ik zal je vertellen wat er gebeurt als je niet naar de kerk gaat. Als je niet naar de kerk gaat, dan wordt je gezondheid beïnvloed. Als je de kerk gaat, dan wordt je gezondheid beïnvloed. Als je de kerk gaat, dan wordt je de de de de de de de de de فاطو الذين قاموا كساله هذه صفات الفاجرين والكافرين والمنافقين فاحذر رحمك الله احذر من الفتور ان الفتور قد يتنادى بالعبد فاتن مع اصوله قد يكون العبد اصولا لو تاريخ في المعصيه او تاريخ في معانده الله سبحانه وتعالى وإلى أن ينتكس يعود سيرته الأولى ويرجع الطهار عيب الله احذروا من الفطور ولا تستهينوا به فربما أنت الفطور بالعب خاصة إذا كان فيه رضا وبقيه ايمان لكنه لا يحسن معالجه الفطور لا يزال الفتور لا يزال الفطور يعانده ويعانده ويدافعه ويدافعه القوي عليه فهذا المطلوب وان لم يقرأ ربما جاءته الوساوس فاعده وسواس ربما جاءه اكتئاب لانه يريد ولا يستطيع احذروا فقد يترتب على هذا من امراض نفسيه ما يفسد على العبد دينه ودنياه ولا حول ولا قوه الا بالله ثم احذروا الفتور على المستوى الجمعي نحن نتحدث عن فتور فرد كيف, كيف يعصف بحياته ودينه ودنياه فكسب فطور أمة. إننا الآن أمام قضية فطور أمة. أمة أنعب الله عليها من Laat me die beste Jorge horen. Dat is ook voor أم. هذه فترة ما, ما كان هذا وقتها ما كان ينبغي أن نلقي السلاح بعد إلا القضية لم تحسم إن الثورات لا تصنع ولا تبني إن الثورات تهدم الثورة تهدم أما البناء فشيء آخر Oh! oh. وجل في ديننا أولاً أن نبتقي الله عز وجل في أنفتنا أن نبتقي الله عز وجل في أمتنا وفي بلادنا وأن نبذل ما نستطيع أن نبذل عسى الله تعالى أن يبتد العسرة وأن تجلب هذه الأمة الزلم وتجلبها العسرار عسى الله تعالى أن يغفر الزلة هو الباحث وقال يجنبنا اتباع الهوى ومستجن بالعبه الزلقه وهذا الله وهذا والله انه لقادر قادم لنور الله وطريق رسوله صلى الله عليه واله وسلم قولوا على, على ثقه قولوا على ان الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر والتمكين وعد الله الذين من آمنوا منكم وعملوا الصالحات لفنهم في كَمَا كما الَّذِينَ الذين من قبلهم ولا يمكنن له دينهم الذين مضى لهم ولا, ولا يبدلنهم له من بعد خلصهم آمنة إنا لننصر المسنان والذين يمبوا في الحياة الدنيا ويوم يبوغ الأشهاد هو الذي رسوله من ودين الحق ليصغره على الدين كله ويوكلها المشرفون ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه المعاني ويتنظر حولها ويبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت بدر ولا بطر الا ادخله الله الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يزل الله به الشرك استحضار هذه النعم ومع استحضار هذه المبشرات فلا بد ان نعلم انه لا بد من شكرها وان نسير على الطريق الذي سار عليه من قبل اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فاقاموا هذه الحضاره وورثونا هذا العز وبنى الله بهم جيلا لم تفتح العين الزماني بمثله كونوا على هذه الطريق نورنا إنه ذلك ونقاتل عليك اللهم عز الإسلام والمسلمين وزف الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين وجعل هذا فالها من وسائل وملاد المفتمين ومات نفوسنا تقوى وزدها أنت خير من ذكاه أنت وليها ومولاه اللهم مكت دينك وكتابك وفنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم عليك بالظالمين واعداء الدين اللهم حب بينه وبين ما يشتهون من تغييب شريعته ومعادات أوليائه والصطب عن سبيله اللهم روحك بعبادك المصطبع فينا من المؤمنين في الشاب وفي فلسطين وفي غرمى وفي كل مكان ألدوا على كلهم بمثبت أقدامهم ووحد صفوفا وصلهم على عدوبك وعدوين مرمينا وجيعهم فأطعمهم قفاتهم فاحملهم أراغهم فكسهم مغلومون فانصرهم اللهم كلهم ناصرا يوم عز الناصر وكلهم معينا يوم فقد المعين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر ربنا انك انت العزيز الحكيم اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقول الصادق